صف من الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ونيته شرط والاشتراط فيه سنة قوله ونيته شرط الضمير هنا يعود إلى الحج إلى الحج أو العمراء يعود الإحرام يعود إلى الإحرام ونيته يعني نية الإحرام شرط الشرط المراد به في اللغة العلامة. العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فقد جاء, جاء اشراطها أي علاماتها, أي علاماتها أو أمراتها فهذا معنى الشرط في اللغة وأما في الاصطلاح فالشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من وجوده وجود من وجوده وجود لعدم النبات على كل حال عندنا الشرط وعندنا السبب وعندنا المانع هذه الثلاثة متشابهة في التعريف لكنها بعضها يزيد كلمة لا وبعضها ينقص وهنا وهنا يكون السر فبالنسبه للشرط ما لا يلزم ما يلزم من عدمه العدم ولا وجود ولا يلزم, ولا يلزم من وجود من وجوده الوجود من وجود. ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته نعم هذا هو هذا هو تعريف الشرط عند الاصوليين ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه نعم. من عدمه العدم من عدمه العدم فنيه الاحرام هنا ونيته شرط يعني شرط من شروط من شروط صحه الاحرام شروط صحه الاحرام النيه والدليل على هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات فالاحرام بلا نية غير معتبر كغيره من العبادات الاحرام بلا نيه غير معتبر كغيره من العبادات لكن ما معنى النيه هنا في الاحرام الحقيقه اهل العلم لهم بعض الاراء بالنيه فمنهم من يرى ان مجرد التلبيه يكون نية وبعضهم يرى ان التجرد من المخيط هذا دليل على النيه دليل على النيه وبعضهم يرى ان النيه تكون بالقلب يعني ان ينوي الدخول في النسك ان ينوي الدخول في النسك. سواء لبى او لم يلبي وسواء لبس الإحرام أو لم يلبس الاحرام ومجرد النيه دليل على دليل على الدخول في الاحرام وكثير من الناس يلتبس عليه معنى النيه بالنسبة للإحرام يلتبس عليه معنى نية بالنسبة للإحرام فالمشهور مما نراه من العامة يظنون أن النية نية الإحرام هي التجرد من المخيط فمن تجرد فقد نوى وبعضهم يرى أن نية الإحرام هو مجرد خروجه من بلده بنية الحج أو العمرة يرون أن هذا يعد نية والحقيقة أن لا هذا ولا هذا صحيح بل ان النيه هي نيه الدخول في النسب وليست النيه العامه للحج يعني مثلا هذا الرجل الذي خرج من بلده ناويا الحج هل يكفيه لو لبس الاحرام لو لبس الاحرام هكذا هل يكفيه, يكفيه لا يكفيه عن, عن النيه بل لا بد ان ينوي الدخول في النسب ونشبه هذا بالصلاه الان الجميع ينوون صلاه العشاء ينون صلاه العشاء طيب اذا اقام المؤذن صلاه العشاء ودخل هذا الرجل شرع في الفاتحه فهل صلاته صحيحه ويكتفي بالنيه الاولى بل لابد من نيه نيه الدخول نيه الدخول في الاحرام و ستاتي مساله هل يشارك النيه هنا شيء او لا سنذكر هذا ورأي الشيخ الاسلام في هذه المساله واضح إذن هذا الذي خرج لا شك انه ناويا الحج لكن نقول لابد من نيه الدخول في النسك فعندنا نيه عامه وعندنا نيه الدخول يعني مثل تكبيره الاحرام فنحن ننوي صلاه العشاء لكن متى تتحقق الصلاه عند تكبيره الاحرام المقرونه بالنيه فهذه هي نيه الدخول الدخول في النسك فإذن مجرد التجرد من المخيط هذه ليست نيه ومجرد التلبية ايضا بلا نية هذه لا تعد احراما لا تعد احراما فلو جاء شخص قال لبيك اللهم لبيك دون أن ينوي فهل يعد محرما ولو, ولو كان لابسا لإحرامه ولو كان شخص تجرد ولبس الإحرام ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, لك. ولم ينوي به عمرة ولا حد ها نقول النية النيه معنى قلبي وقصد ان وجد وجدت وان لم يوجد لم توجد وان, وإن كان معه الف لفظ كما قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي الدخول في الاحرام لا يعد منبيا لا سيما ان التلبيه ليست خاصه بالحج التلبيه ليست خاصه بالحج بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا راى شيئا يعجبه قال اللهم لبيك لبيك اللهم لا عيش إلا إلا عيش الآخر لا عيش إلا عيش الآخر فالتلبية هنا ليست خاصة بالحج فإذا قد يلبي هذا لغوا فإذا الحاصل أن النية لا بد منها في الدخول في النسك فمن أراد الإحرام ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام يعني الآن دخلت في الإحرام إما بحج أو بعمرة أو بهما معا أو بهما معا بقي معنا قول لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يرى ان النيه مجرد النيه فقط لا تكفي بل لا بد من اقترانها بعمل او قول النيه في الاحرام لا تكفي بل لا بد من اقترانها بعمل او قول وهذا من اختياراته رحمه الله تعالى يعني يرى ان الانسان اذا وصل الميقات ونوى الدخول في النسخ لكن لم يلبي ولم يتجرد فعلى راي شيخ الاسلام لا تعد هذه نيه صحيحه لا بد ان تقترن بقول او عمل فينوي ويقرن هذه النيه بتلبيه هذا من جهه القول او يقرن النيه بتجرد هذا من جهه من جهه العمل من جهه العمل او يجمع بينهما فيلبي ويتجرد يتجرد ويلبي مع النيه فشيخ الاسلام يرى ان هناك معنى زائدا على النيه وهو ان تكون مقترنه بقول بقول او فعل بقول او فعل والذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان النيه لوحدها كافيه من نوى الدخول في النسك فقد دخل في النسك سواء تجرد من احرامه او لم يتجرد تجرد من احرامه او لم يتجرد فتجرد هذا له معنى اخر مستقل والتلبيه ايضا لها معنى اخر مستقل فلا يشترط في النيه ان تصطحب بتلبيه او تصطحب بتجرد بدليل حديث ابن عباس ان الذي ينوي او يهل بالحج او بالعمره ولا يجد الثياب فانه يحرم يحرم بالسراويل يحرم بالسراويل فدل هنا على ان التجرد قد يتخلى قد التجرد عن النيه إذن قال المؤلف ونيته شرط يعني لا بد من وجودها فإذا لم توجد النية لم توجد العبادة إذا لم توجد النية لم توجد العبادة فمن لم ينوي لا حج له ولا عمره قال والاشتراط فيه سنة والاشتراط في إيش فيه هنا الجر يعود يعود إلى الإحرام والاشتراط في الإحرام فيه متعلق الجانب المدرور هنا متعلق متعلق بالإحرام يشترط يعني الاشتراط فيه سنة معنى الاشتراط يقولون المحرم إذا أراد الإحرام لحج أو لعمرة فإنه يسن في حقه أن يشترض فيقول محلي حيث حبستني المذهب يقولون يسن أن يقول هكذا اللهم اني اريد النسك الفلاني كما ذكر المحشي هنا يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا ما يستحبه اصحاب المذهب وله وجهان الوجه الاول قوله اللهم اني اريد النسك الفلاني كما ذكر المحشي هنا نقول هذه عبارة ليست صحيحة ولا ينبغي أن توجد في الإحرام لأنها ليست من عبارات الاشتراض وإنما هي من عبارات النية وإظهارها ومعلوم لدينا أن التلفظ بالنية بدعه محدثه لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بها لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية والذي عليه جماعة من أهل العلم يقولون ان التلفظ بالنيه بدعه الا في الاحرام فهذا ايضا ليس بصحيح بل ان التلفظ بالنيه بدعه مطلقه حتى في الاحرام والصواب ان الوارد في الاحرام ليس التلفظ بالنيه وانما هو التلفظ بالتلبية الداله على, على التلبس الداله على بالنسب والا في النيه ان في القلب كيف نعرف هذا نقول النية في القلب بدليل أنك في قلبك ماذا نويت متمتعا أو مفردا أو قارنا هل هذا يعرف بالتلبية هل كلمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره تفيد نوعا من أنواع النسوك لا. لا تفيد أي نوع من أنواع النسوك وطالما أنها لم تفيد فهي إذن لا يصح أن تكون نية وإنما هي تلبية النية التلفظ بها بدعة بجميع عبادات فكما أنك لا يجوز أن تقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات ثم تكبر فكذلك أيضا لا تقول اللهم إني أريد الحج متمتعا فيسره لي وإنما فقط تقول لبيك حجا إن أردت إفرادا فقط وتقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا إن نويت إن أردت القران وإما أن تقول لبيك عمرة إن أردت كان اردت التمتع هكذا هكذا التلبيه ثم التلبيه ايضا بالصوره الاخرى على ما سياتي هذا بالنسبه للشطر الاول من قول المحشي هنا اللهم اني اريد نسلك الفلاني فهذه جمله زائده على الاشتراط لا بد ان تلاحظ يعني عندنا مساله اشتراط في الاحرام وهو ما جاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لضباعة بنت الزبير بنت عمه لما سألها عن حالها وقالت إني أجدني شاكية فقال اشترطي اشترطي وقولي محلي حيث حبستني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فذكر هذه الجملة فقط وأما قوله أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقفلهم مني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر الأول من المساله أما الشطر الثاني وهو الاشتراض علمنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباع عبد الزبير أن تشترك فما حكم الاشتراط في الإحرام فما حكم الاشتراط في الإحرام نقول قبل البدء في الخلاف في هذه المسألة الاشتراط أمر عام يصح أن يكون في العمره ويصح أن يكون في الحج فهو ليس مقترنا بواحد منهما خاصة وانما هو مقترن بالاحرام مقترن بالاحرام بصرف النظر عن طبيعه النسب بصرف النظر عن طبيعه النسب فالاشتراط إذن له تعلق بالاحرام لا تعلق بنوعيه, بنوعية النسب بقي معنا خلاف اهل العلم هل يصح الاشتراط ام لا وهل يجوز اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثه اقوال فمنهم من قال هو سنة مطلقة يعني يسن لكل من اراد ان يحج او يعتمر ان يشترط عند احرامه واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه ومن اهل العلم من قال انه لا يشترط لا يجوز الاشتراط وحملوا هذا الحديث على الخصوصية لتلك المرأة قال آخرون وهو أوسط القولين أوسط الأقوال الثلاثة قالوا نفصل المسألة فيها تفصيل فمن كان يجد من نفسه شكوى من مرض أو نحوه فهذا يشرع في حقه الاشتراط ومن لم يجد في نفسه هذا فإنه لا يشرع في حقه الاشتراط وهذا هو أوسط الأقوال وأصحها وهو الذي اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بقي معنا القول الأول الذين قالوا بالسنة مطلقا فماذا نجيب عنهم نقول إن القول بالإطلاق هذا خلاف ما يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لنفسه ثانيا لم يذكر هذا لعائشة ولا لاسماء بن عميس حينما نفسه ولا ذكره لأصحابه فقط ذكر لضباعه في الزبير نعم فكيف نقول إنه يسرع لكل أحد ويسن الاشتراض لكل محرم ثانيا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه أحرم في عام الحديبية نعم ولم يشترط ولم يشتر وكان قد حبس في ذلك العام لو كان الاشتراط لكل مرة لا اشترط في ذلك الوقت فهو بحاجة في تلك الحادثة الى هذا الاشتراط اذا يجاب عنهم بهذا اما الذين قالوا ممنوع مطلقة وهو خاص بتلك المرأة نقول هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة فمن اين لكم ان هذا خاص بهذه المرأة والخصوصية لابد لها من دليل من كتاب او من سنة يجب الرجوع اليه وليس هناك دليل يدل على هذه الخصوصيه فلم يبق معنا الا القول الوسط فان كان المحرم يخشى مرضا يعني يجد من نفسه بدايه مرض يخشى الا يتم معه الحج او نحو ذلك فانه يجوز له الاجتراط بقي معنا الاجتراط له حالان من من اللفظ اما ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما حيث حبستني وإما أن يقول فإن حبسني حابس فلي ان أحل فلي أن أحل وبين هذين الأمرين فرق أما اللفظ الأول فمحل حيث حبستني معناه أنه بمجرد أن يحصل هذا الحابس فأنا أكون حلال شئت أم أبي يعني بمجرد ما يأتي المرض يكون قد حل من إحرامه وإن لم ينوي, وإن لم ينوي. هذا معنى فما حل حيث أبستني وأما إن قال فلي أن أحل فهذه فيها تخيير مفهومه أنه إذا وقع به المرض فإن شاء حل وان شاء لم يحل يعني لا يكون الحل قهريا بخلاف المسألة بخلاف المسألة الأولى فهنا لا بد يفرق بين بين الأمرين أما كونه هل يشرع أم لا يشرع هذا يرجع إلى مسألة حل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ تعبديا، وإنما هو وضع الفسحة للمحرم في الحل والذي يظهر هو وضع الفسحة للمحرم فلذلك لو قال فلي أن الحل فلا باس فلا بأس به المهم أن يجعل له فسحة عند المانع أو العذر في ان يتحول من إحرامه إلى إلى كونه حلالا قد يسأل سائل ويقول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما في عهدنا الحاضر فإن الحوادث والموانع التي قد تطرأ على الحاج أو على المحرم كثيرة فلماذا يشرع الاشتراك نقول وإن كثرت هذه الحوادث فهي بالنسبة إلى المحرمين والحجاج نسبة نسبة قليلة لا يعول لا يعول عليها ومضينة الحوادث موجودة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما كانت أشد لأنه يكون بين يكون بين المرء وبين الميقات كما بين ميقات المدينة ومكة مسيرة ثمان ليالي ثمان ليالي وهذه ثمان ليالي عرضة لأمور كثيرة من التعب المرض ونحو ذلك من تقلبات الجوي وغيره ومع ذلك لم يشرع الاستراحة ومن جهة الحوادث لا يمنع أن يكون هناك حوادث فالناقة مثلا أو الدابة قد تهيد وتصول على, على صاحبها كما في الرجل الذي وقصته ناقته, ناقته وهو حاج فسقط منها فهذا نوع من حوادث الدواب أيضا ومع ذلك لم يشرع الاشتراض إذن حاصل مسألة الاشتراض أن فيها التفصيل المذكور إن كان يخشى مرضا أو نحوه فإنه يشرع في حق الاشتراض ومن لا فلا